ولقد رسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية الله أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقُمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقناهم أجمعين فَجَعَلناهم فجعلناهم سلفا ومثلا لِلآخِرين وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَإِذَا هَؤُلَائِهَا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدلا